بوخواي قورة سبحانه وتعالى جاري تتر لسلسف ري قرآن سنتي پیغنبري پیشوا عليه الصلاة والسلام لخد بيج مارا دوصد شست هجدا خوشوستان دیار اخواي قورة سبحانه وتعالى پیغنبران صلاة و سلامی خوای گوریا لسر بی روانی کبدونه بومروف بو اوی خوای گورل ری اوانه و بناسنو برنامهی خوای گور سبحانه و تعالی کلری اوکی بو خلچی روان کردو جیبه جیب کن خو دا فرمی لقران دا درباري بيغنبرا كان صلاة والسلام إخوائي قوري عن لسربي رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أن بيغنبرا أنا صلاة والسلام إخوائي قوري عن لسربي هم مبشر بنا مسجن دربنا وتاب خلچان راګه اندوه اوې خوابناسي خوابا پرستي چاکه په کابل پی برنامه خوي ګوره خوي ګوره لې رازيد بي دیباته بحث ومنذرین له مان كات ایجاد پیغمبران صلوات و سلامي خوي ګوره ان لسربي انزاري ان داوه به خلکو خلچان ترسان دوه ناسي لي لي لو ای حرکت اچ یچ اخوانا نناسې ربه زی خوای گور نه سبحانه هو تعالی خو غزبی لید گری لای رزی نبی برو دوزکو اگری دبار یچ لو پیغمبرانا صلات و سلامی خوای گور له همیان عليه الصلاه والسلام موسى پیغمبر بوغا سلامی خوای گورې او موسای سلامی خوای گورې لسر بی که بو بنی اسرائیل روان کړ څرز د دې څینا خدمت قرآنی پیروز خوای سبحانه و تعالی بزانین څو باسي دعوه او بانگوازی او پیغمبر ما بو سلامی خوای ګورې ل سەر بي له مان کان تجدا بزانين فرعون کان تاغ تکانو ظالم کان ستمرکان چون ولامي باندې خو ځاني خو ګورو ان دایته وا له انا موسی سلامي خوای ګورې ل سەر بي خوای ګورې فرمان به موسی او براکې هارون سلامي اخواي قوري على سربي فرموي اذهب إلى فرعون إنه طغى برون بولاي فرعون بانج بكن بوري الراث برون بولاي فرعون اقادار بكن وخوايتي تاكو تنياهيا بغيري او هتخوايتي ترنيا برل فرعون وقومكي بقينن بغير إخوهي قوله سبحانه وتعالى كالشايني أوانياء ببرسره قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى هادو تيان موسى هاروسا لان إخوهي قولهي ألا سربي قلت يان فيقر ورد جاربان. اما دا ترسام بسیم فرعون فرعون چې زباری متکبر فرعون اک داوی خوایاتی دکا فرعون اک بنی اسرائیلی برن شوه و باقرس تری شوه سزاده ده ترسام بسیم بولایس لبر اوی حدی خوایی تپراندوه تزاوزی بندایتی کردوه داوی خوایاتی دکا دیارا پیغمبران خوش ویستان و سلامی خواهی گوریان نصر بی با تأیید و پشتیوانی و توفیقی خواهی گوریان برنامه خواهی گوریان بخلچ راگان دوان دیارا هر برنامه، هر کومل خلچ، هر گروپ که دوه برنامه بیردوز، رو باز، فکره بخلچ راگانی دوی پال پشت و پشتیوانی هبی جا پیغمبران صلاة و سلامی خواهی قوریان نسر بی لره اوانی شو بای خوازانو پیو چاکانو مصلحانو اوانی شو كوتوی او پیغمبران ابوی نسلات و سلامی خواهی قوریان نسر بی تأییدو پشتوانیان خواهی قورب و سبحانه و تعالی که اتا اکا گلتیان اعمده ترسین خواه و لامی دانه و فرموی لا تخافا نترسن بو نترسن بو نترسن اخرى فرعون كعوان دا فرعون اعوان دا استمكار فرعون اعوان دا جبار ومتكبير شلع نترسن ترس غريزي كإنسان هموهايتي كذنية لترس كتار ببي إلا بتوفيقي خواي قورا نبيتا خواي قورا هاتا والله انفرموه لا تخاف إنني معكم اسمع وارى برنبو لا ما ترسل من لا قال عمر هم جو بيسب لو اختانا قال دكا وعمضا تاوج ديبينم خويا قورا اقداري همشتكان ليره دا ظلم وشاورن سلامي خويا قورا انصر بي اقرايكت استا علمدنا پیامي خويا بخلق رابقين بفراعون رابقين چونه لای؟ فرعون لناو قوش شه حمایه دار وزیر و رئیز حکومت اوانی کواه لین زیکن و خوان با قربانی کردوها لخزمت وستابون بودت یعنیه شه دلو من خوان اوانی کردوما حاتون بولاد در موی برنامه خوانی گورد پیرا بگینم جیسر سرمانه خوتي بابتا <تصالح> جوړوا موسی لګ هرون سلامي خوای ګورئ الله سره بي شنو جوړوا روئ ان فکر ام اج سر کرسي په اچایا لو تکبر او تزبریک هيتی لو زل مستم زرداري کی هيتی لو خو بزل زانی نه في أن قلت أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قلت يا فرعون بس هتاكي بني إسرائيلي قوم كد عذاب ددي سزايا ددي استميال ليدكي ظلميال ليدكي غدريال ليدكي هتاكي بس واجبنا أن أرسل معنا بني ليه بقره بابن بولار ريقا راس خوابنا اصرفوا لخوابكم هتا كي اوز المستوى زرداريا اما بانقوازي همون مصلحوا بيالسات شكا ايمس بتاغوتانو فرعونانو سروكانو جندلكان دلوين ان ارسل معنا بني الكردي شون اوفر مو بني اسرائيل ايمس دارين رابدا باكر شاي بكريتوا باكر حقيقة بزاني باكر حتى كي لو ظلموا استموا لو دادوا سيزايتي دا يا بارس قاري بيتاً أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فرعون تسيلا بني إسرائيل لكارد أخوة قولوا لقرآن دا بومان بازدكا يقتلوا أبناءهم ويستحيي نساءهم كراكاني داكوش سكاني شدهوش توبوا فسادي وقندليوا بأخلاقي وكو إيستاكى شيني لشفراشيو بأخلاقي بودادنان وكو إيستاكى فيرا بأخلاقي فسادي روشنبيل وثقافة غربي وأمريكا جولة كودياني دكاردن <تصفيق> إنه كان عاليا من ال مفسدين او انده متکبرو زبار بو او انده خو یې بز زند زانی د فرمی من المفسدين او انده فاسد او خراب کار بو زه خوای ګوره باڅه مفسدو فسادتي فسادی ګندلې فرعون بو کادبي خراب وو بده په انګو إِنَّا قَدْ أُوْحِيَ إِلَيْنَا أَنَّا الْعَذَابَ عَلَى من, كذب وتولى. من بو بارنا هاتو ما من بو كرسي نهاتو ما من نهاتو بمكي بوزيري من نهاتو ما دعوى كرسي وفرس اللي بكم من نهاتو ما دعوى ايسا ايماش مصلحان داعيان بخوضان ايوان بابرين بظالموشتنكارا بس حتى كي بحرم على ايوان ناوي كورتي مع لا ايوان ناوي زاوي وعرب مع لا منصب مع لا ايوان ناوي تانها ايوان مع لا اواد و اواز لو بيه ديني وفسادي وبيه اكلاكي وقندليو خرافة كاريبه اما ايش اما یشي امنیه داړی په سروت و سامان او دنیا ته لېب کئ لبر اوی امه شونکاو تی خلکان یسین وکموس سلام خوای جوړی لسل بیتن داوی دنیا ته نه کئ بچان امه خوای ګوره وحيبو امه نه بو, بو اوې بتوب خل چې تری شو لريت اوانی تریش تاغوتو فرعون الظالم مكاني دويته ايش ان العذاب على من كذب وتولى ستزاي اخيرت قيامت زهنم بيوتكا ريبازي اخواي قوله واذبيني فشتلي بكاكاري بيانكا بدروشي بزانيتم فرعون <تقال> تماشای دورو پشتی خوی کرد او زبورتی هاو زبروتی های او, أو شخصیت و کسایتی ها د ایسا کم د بی سوک ده بی حتاً ده خوی سوک الظالم و سنبکارو فیل اولو تاغوطان بنام را پیس ساوی شو انکو توانو آانی لدوان دارانو آانی خوی با قربانی دکن سوچن بکی كبرياء يا نهار داستي تماشي دورو فيشتي خويك هاته ولا روينا سلامي اخويا غوريلى سربي فيك قد الم فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلتها وأنت من الكافرين قلت يا موسى أعمى من ناري تقول لا إيمان أبوي لا إيمان برا النمد أي ناري إيمان هذا أخوات أي معاش ممتئمد وننغر أي نسخاك وحواي إيمان هذا الجاي أعمى بوهمو مصلح ومصنع ومصنع ومشارك ومشارك ومشارك ومشارك يصطح في ماندليل قلتني قلتني أخواتني أي بابا دي قلتني أمعازمون راقني اترات بنا دا اینه اده اما بخو ما نکردی اده اما كاربا دا اینه اده اما عود نا دا اینه اما دمان او دان او لما نا لندن یا زائلو هتو بوتا عقیده کمان فبرول المبدع کمان فی بدور اینه واز اوان في سبيل پاتزویه که او دودون خوشی اوان بایم ایدگه أَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدَا أي أتوا لنا إيومان أبوي بخير ما نكذي وَلَبِفْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُورِكَ سِنِينَا هذه تنسى لنا إيومان نجاة موسى صلى الله عليه وسلم وفعلت فعلتك التي فعلتها هذه أتوا لنا إيومان زلانك تكوش موسى صلى الله عليه وسلم لكاتي خوي بيجأوه ببيبه ببيغمبر صلى الله عليه وسلم رژه نا بازار دا روی کابراهله کومیی چې چې تله کو چې دش بهوه شیان جا اوویله کومی خوی بانجې کرد تیله سرم به کوه او هم د دا زون همې د کاته موساژ فکهزه او دستې چې به صیله نیمچوانی دا له دا ف داعل م کابراه بر به. أما قتلكي خطأة حتى إذا لم يكن حسابكي خطأة بخطأك البحث ولو باشانك أخوة قوري خوش بو أخوة سلامي أخوة قوري لتابي أخوة خلاتي أخوة أخوة أخوة أخوة أخوة أخوة أما مانعي أوي أدريكي لأيما غلطيك من كرد لسرحب ولا أما النبي خصيحاق نكي جا موسى سلام خوای گورای لسل بی لکبره کی هارون سلام خوای گورای لسل بی هر دوشان باسی گورای او عظمت خوای گورای سبحانه وتعالى او متكبر او فرعون فرعون کاته ک موسا باسی خوای گورای کرد گوتی رب العالمین او چیتو هر باسی خوای دکې دای همو عالم او جهان ی کانا چی عرفای دبه دیاره خوشوستان چې پیغمبران سلام الله علیه خوایې ګوراله سوي چې پیارڅاکانو او مسلمانانو باندې خوازان د وی په عقل او کسېک درانبرینا په عقل او ملتیکت یای دژین په عقل او بی ایکتیدا دژین د وی قصان له قلب کلم موسی سلام الله علیه خوایې دروې له سروې د ځانې فرعون دا خوایې دکړه خلکې چې زورې ژوند دراوسته وه مو ما شو ماقول رې سپی خلق با جایان دکاتن، یا چن وزیرا، یا چن رئیز وزرایا، یا قائد فرقه، یا چن بو اوی اوان تی اگر فرعونیش متکبیر بی اوان با تی بگن بو اوان تی بگن فرعون دعوان فاتی دکر دو دکر راز لکر بو ای حتانا موسیٰ سلامی خواهی گوره الاسر بیل فرموی قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُوْقِرِينَ أخوة جيهانية أو خداية كأخوة أسمانة كانة، أخوة الزوية كانة أخوة هموانة أقل عقلتان هي، أقل محشكتان هي، أقل بيدك نواة ما معناه ترح خلتنا تبقى فرعون دولة كاتن دا إخوة يتدك رازناك درادكا. درادكا. فرعون تماشي دورو پشتكي كو يك غتي لمن حوله الا تسمعون جتله اوتدله جتله اوتدله تكتو موسى سلام اخوي غورين لسري او دارا رب قال ربكم ورب آبائكم الأولين أخوائيك أخوائي أرض آسمان كانوا أولين واني عندانا أخوائي إيواشا أخوائي بابوا بابوا فراني يعني فرعون دروا ذكا دواي خواياتي ذكا تيبغان عخلطان هدو أو جارة فرعون رول قومكي خوائي كالدور قشت دار دستي قت إن رسولكم الذي أرسل إليكم لا مجنون استاجمد بينه يشخص حق بكاتن نفسي نفسي فكره نفسي رباز اوان بكاري بينن فرعون غوتي او كي غمبريلو اي وروان كراوا شيتا صلى الله عليه وسلم بحمون فيا ساعه تشدنا شيتا من خوم جمله بوا لرقصم كردو هالا كندرقا قوتي انا وشيتا تشيدي ليتنه هلواب بوعد اما اي ايه ثانية اما اي ايه ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون موسى الشيتا قوتي سلامي اخوائي قولي الاسربي حشان المقامي او او جارا موسى زاري شتريشكسي لغا قلدن بوه عقليان بخنوة تابقن مند خلق تبقى او اي داو اي خوايتي دك او اي ذل مستمدك او اي طاق تاتدك او اي امادنية سل شربك بقرآن وصند درودك لي مترسن خلو قورتنا فرموه قال رب المشرقي والمغربي وما بينهما إن كنتم تعفلون وتي ام خوايك خواي ذي هانيانا ام خوای ک خو د اسمانه کانا ام خوای ک خو ایو به مبارکره تانا خوای روشلات او روش اواشه مګو کو استا کا به روشلال اسلامي ته د بی خلچو په اشکو تو بزانم مع الاسف کومل جای ما کو او کومل غانی ک مسلمانن مسلمان اوتما شاد ک اسلام بریتله دواکاوتوی اسلام بریتله در د سریونه قوسونه احمد اسلام بریتله سبب دوه دواکوتنی خلق اوه ته ما شاهد کاند بولم کته کبرا لستهلای تله ساي تله شوین له دریده بدین ملحد جولکې دیانه ماسونيه صهیونيه د کفو د کتن قلع ازانه بو قلع تيگه اشتو بو ها موقتا کاني حرف بحرف لازه خوی دادانا مع الاصف مخابر لرا فرعون اسراحات نما خلق تازه شو انکوتوی موسا دبی و د دبی سلامی خواهی قورا الاسلامی بویا تهديد نکرد امان سچی اخیری فاغوتان و ظالمان استمکارانا ماذا تشعروا يا؟ قلت فرعون لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك غير من المسجونين قلت أدرب غيري من خوايكي تردابنيبو أو خنكا بخلق بلئب غيري فرعون وخوايكي ترهياء سيزم دكم زنداني دكم شاربادان دكم عزيات الددم سيزاد ددم ماذا تشعروا أما, أما إعلاني إفلاسي فرعون وطاغ وطان وظالمانا مفلساً بعقل بمصلحة كوكي وطاكي كنائري برهاشي ماشي فوتسة قندلة ناتواني مجاراتي أو بكاتن ناتواني بوتسكي وثقافتي بأيتي برانب المسلمان وإيمان دار وموحد رابو بو سچي افلاسي دوراوي بكردينتن لا اجعلنك من المجونين سيته اقصى نبك يا اخذ نبكين يو ام بيروباور ان برنامج بكچو رابگيني خلق بكي خلق ثوبك يا خلق بهنا ما تقول خلقنا شنو كوبك محاضران وبدي درس وبدي كر باب دروزك درودك وانا شرقا اسلام دا يلا أجعلنك من المجورين سجد داك أما كنت هي إفلاسة لا بأس أوهيت إفلاسة نها جاء فرعوني داواي خوايتي داكت دا يقول أنا ربكم الأعلى من خواي حالي قولة تعالوا ما علمت لكم من إله غيري دا يقول نمزان يا بقيني من شخواية شترتان هبي أما خواي قولة القرآن باشي داكت فاجعل لي يا هامانو صرحا لعلي أطيع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا هم جارة بهاماني سنوك وزيرانا كاني دقوت فرعون دقوت فهي جيش تيكم ودروز بكه بسم آسمان حتى دستنا بقعت أخواك موسى أو موسى باقلت باقلت باقلت دقوت الزانم رازناك هذا دور دقات فرعون فرعون دعوة إخواتي ذكر فرعون دعوة إرهابي فكري ذكر فكري دي قد بز منها منابي كسك سبكة من رأسنابي رأي ترهبتن بز حزبي من رأسنابي حزبي ترهبتن بز كوم الله يمر رأسنابي ما أريكم إلا ما أراه وما أهديكم إلا سبيل الرشاد دي قد هارأوروه منتا منتا عندنا لين فيتار رأي دقي مراسا أويتر هم او من فتا اندرهم راسة او تتسوتها استاجوانيها الرحمة ذا هموتا باستاجوانيها هذا الوري بازي من راسة حيث بي من راسة من راسة دب دب من او ت هيتي رازناك ما اريكم الا ما ارى وجي لي لخدبا قبول ابنية وجي مقسنكي بي قبول لها وجي لي بول نه بل ما موږ بلونه کيوه نه حب بس چې تیر بکې اته ارهابي اته ټیورریستی اته فندروی اته چاو خراتي اته خائن اته دشمنی ملت ته زادر زور وګرنه قران کې به د کین کان چې روکه کانی پیغمبران صلی الله علیه و سلم خوږه اوراله سره بي به د زور وګرته نه د درس لور وګرنه د درس لور وګرنه قران به ای برت پن اموج غری د څه لیور وګنن لوز عنا خور شی تیاده نه خو بل کورشګار منده تا اغه پیغمبر به پیغمبران وګرې سلام الله علیه خوای ګرانه سر روزګرد دی خو ته شی هم دنیا هم آخرت مله خوای پروازګرده پاره نه دا نه یاره به خته له خاطرنا و جوانا کانو صفته پیروز کانو لا مشيت دين ودنيا قيامه ورجال ما مكين يا ارحم الرحيم العفو ما مكين فلم يعفو خوي قلناه ترى انا كان مندابني لرجوش خيام باب شفاعه پیغمبر من بش عليه الصلاه والسلام يا ارحم الرحيم درجا رحمة بخوت ما مكيو لم كان ما اخوش بي شفاب وانا كان ما بناري جرا واسري مسلمانا आजाद بكين كان ما اصلاح بكين يا ارحم الرحيم او سيدا ويكد ونخوشه دعاي يا أرحمة الرحمن شفائي بابنريريا رحمة الله في بقية شحتي خوش في ت 1988 بقرة ونا مال أم خوي يا أرحمة الرحمن درقائي رحمتي خوتي مالي بكي واباريني رحمة مالباريني في صالح وسيرنا شكر والأمتي تخبرني عليه الصلاة والسلامặ يадно بقية يا أرحمة الرحمن نم顆 لرجق يا من نجر أالي لا إله إلا الله محمد رسول الله مدرب النقام من الورج نجر أالي لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه السالح пожر شاد منتجه يا أرحم الراحمين وديدني خود لنا به الشاد منتجه وديدني في عليه الصلاة والسلام لنا به الشاد منتجه يا أرحم الراحمين لماذا نتجه في حفونا منتجه يا أرحم الراحم الحاكم عادلين إيمان دارين مسلماني موحدين مجاهدي غير راس بوما مبنيري شريعتك محمد صلى الله عليه وسلم لن نوان من تجه خدای قولا جبا ما خواه قولا غيرت ما نبي اوز قوري يا رحمة الرحيم غيرت ما أنت أبدأ بوعب من مزاهدك لتونا وأودنا يا رحمة الرحيم غيرت ما أنت أبدأ برقرين الدين يقوم بكي برامبر قندل زالم فرعون منافق دورو يا رحم رحمة الرحيم الرحمن تبكي وسل اللهم وسل المبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يا من اديم وفي الآخره حسنا واقنا رب الحمد لله ثم الحمد لله ما توفيقي ولا اعتصامي ولا ثقتي الا بالله عليه توكلت واليه نيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأوصكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة العاصية الغافلة أولا بتق الله وطاعته شعار أوامره وكثرة م ووصيه الله تبارك وتعالى فيا وفيكم وفي الخلق اجمعين ان اللهم على الذين اتقوا الذين هم محسنون نرسل معاناي خورشويت لمحه فتاه لا حفتنا مي بس وتاريشي من يدا بزاندوها لا لا طري كم للا فري كم اوا بماشيت لی دا ورس به چيما بلې ملايق نوروز به بل عدد نه لا فريش شومجده او تارکي ايمي بلاو کړو ته ونه امشي नगर و تارکا لدا و نفس ماشيت شي دنا و بابد بابات یا لسره همان بابد لا رجرامي او اينا جمعراء سيساتو شاستو حوض اينا لسي شمه بانزي سي او ايج باباتي يتولي داوالالا براية كان ملايق نوروز حرامه يعني ملايق دا نوروز حراما وزارة اوقافي جوتية اموتية لقل اينا دا يجنغره اما اوه امبلاو كرده طواب هزا كان بانسوش خالها يباسي بكم لسر امباباتا یا چچن بنسبت هفتنه مکی بس شخص له سری نيا ولو دزانم نيتي او اوه خلق مال لي اگدار بکاتو خلق مال لي به خبر بيني برحامه لا چ اوه تنديا مبستي او اوه بلا محظه كما قربي بك رحامو جمعانه او تارچ من نقل بکاتم صفاسيده كم اگر او زور ساکه يعني خلشت شته داتو دزانيت بابو طارق يمرين رقم كدوا ولا لغنيتي او نيما تعوني كي خرافه بو قاي ونا في الدوار بالنسبه امي اويما درا ججله خبرك وكو حوال لس حوالك اما هي المشكله ما اني روجنامي بخي ازاد حرتي سعر از خاله اي باسده كيشه مجتهد شون او ما فى هى قسائل دواء منيج ما فى مهى رد بدمه شون او لذريده ما فى بخوده و بلاي بكاته و خلق تيبقى منيج رسامن باري بيغم باري عليه الصلاة والسلام صاحبه او من برامه حزم ليه امنيج لرولامي بدمه اي او تيبقى و خلق تيبقاته دو نسره و تباجي وزارتي او قهف ناوكيه ناوه دلائه او قصانه ملاکه دایی کات شعره او قصانه ملاکه دایی کات دلائه او قصانه ملاکه دایی کاتات لگر آین ایسلام یقناقره دایی اما قصه اوه اما خالی اکم، ازملی اقصه لیسا بکم اکم تو نسره او تبیش، هنده داران ده دار نسره برای وبری راگه هندن اوه من زانی بمخلق اقایی لیبی وزیر توی لو منصبه و پوسته در كدوها. له ټلویزیون او رډيو اعلان زاني ما نه توفه لادرې لو انشاء بابله ټول او ایششبي تو وظیفه چي ادارې ته تو وظیفه چي پوسټ ته چي شرعي دی نه ام فتوایټ ته دای دی نرس وزیرانو نصر وکون نه مفتی کوردستانو نه مزل بالا فتوای کوردستانو نه وزیره کېشت نه توش نه کچو چي تور صلاحيت نه فتوای لگه ديني آني اسلامی اگناگره تاوه هنی چی اوه دار افلا وزارتی اوقاف بو اوه داندر اوه ایشو کاری مزگوتا کان کار بندکانی موچهان خزمت گزاری مزگوت زیبا زیبکا ایشو شرعینیه لاناو یاسا وزارتی اوقاف ایش دانیه ایماش شرع زیناو اوقاف چی پاواندی با خودبه دانیه هیت بایم شوه پایوندي په مسجد د هيا مقدمه ما موازنه ما امام وختيبه او امامایایوندي په موچنده د هيا اداره کردني په بري او بدنې په خدمت گزارين او جن كندوي فقيدنه وي اما ايشي اوقافه خو اصلا اوقاف چه داينه او منعونه کمال اتاتور قرب قربیتن مصطفی کمال اتاتور کحلافه روحان یل لارکان کلدي اوقاف دانا یعنی مسجد تو ما موستاو مدرسې ديني که سربخو وبون او وی کله د ایده او خپل وبن ایده د سالات زاید د سالاته جولکبی دی هم به هر اما بس یا مبو وزیر زم صلاحیتینه خو وزیر کوستریج سیاسیه وزارت یا وزارت دکا بلان فتوا دان وکوت مفتیج ماتانی تلی لزنه فتوا زناتانی به به دلیل او بلګا څه من استاج درم نو نوروز حرامه بدعایا دج دینه داغه وختو د کوم نې کین تشبهه بکفاری هې دې مسلمانان نبوه پیغمبر صلی الله عليه وسلم سلم نې کړ دیا صحابنا نې کړ دیا افضل القرونه تابعینات په دلا پاش او نپاشټرې فنن استاج وردل پښیمانی ما او عقیده شمه لسه عقیده ان شاء الله دا ولا قوه کوم فتوا ته چون فتوا د اسلام یگنه د تورہ دلیثیا بلغارچیا ته نه ایشکه د او اقصب کی منه نه زانی اګه له پوه زانی به سیاست دلیل او بلغد ده نه لهمو سره هم ته دې لکه د زانیسیا لباته اطه حدیث او قول صلی الله رحمه تعلیه علیه بي دلا سي دلا ما سندین لا فی تمام و لا في طلبهم مش تقدروا سريه لا في دليل برده شرعيه يعني قالوا فيتين ليه يضيع يعني اش الشرعيه اخوان اسلام دا قران قول السلف اگر حتى فرموا اگر نيتوا بكشوا فوق ايش بداية او أولاً ما مصابر، زكاة باسي عفراتي كالدواء يعني إما آيب وازده بلين، حديث وازده بلين، إسلام وازده بلين، بكين في أبكين، أقل نعم دمان دعاء الدعاء أقول بابا دعاء الدعاء، دائخوة دا دا حسانة تانية، حسانة تي حسانة تي، عليه الصلاة والسلام، نسأل شونا داني شوك، سيك دور رأساوه، أمريش با اقتداباً في أغمبر صلى الله عليه وسلم، تمام حسانه حسانين من اواشر ريطه دا ماكس حقكم واجب يكدي لا تصرف واجب جايف في خوي فروشتور ما لا يقسنا كامل لا دوراوا ام من الى تنقوم بها وفنياء عثمان غو بتنيا حسام لجدك بي حسانه انت حسانه حسانه للبيغمبر ودك عليه الصلاه والسلام توهر اونضب بهايا ز توانی بلای امانګرن ما یې کانی سیاسته وزارت اوقاف ناګنجه او په خپلو آزادۍ اجازه کې صدقه کوي ول دوی بس په خپلو د لویو نه لکې څه کوته بس نا توانی بلای اسلاميګ ناګريته و نا توانی وبلې زمان دبر نه را نه ام څه د تایبلګ اسلاميګ ناګريته کوه کوه حدیث کوه کومی تلو څه ته دلیل وبګته هنه ولا شو کړي دغه دله امه ووښه خلق ماله هاندا دله ام قسانه تنه بولچونی ممسعینه کېو څنګه چې تری لوم بارے وقصده کاتم گزارش له بولچونی تایبته خو دکات کوله ولا ونیه که ه تاسو ولید تاسو مې ته ته ډېر ستاسو خوشحال بو مو نګستاني سم بقواته وشو قران وکړو ته وشو سنت وکړو ته وشو حديث وکړو قصې خو مې څه لکه کوم درنه نه نه وکړو ورنکه که امره که امر صلی الروز اقلامه کانت اوزان ات حدیث دا یات دا دورا بوخته تو شات اگر قصت یمنی ته د هبو فریدن نبل پیخو ته بنم ور و تصوني شي بابا من باسك حديث النبي عليه الصلاه والسلام دون بي دعيه واحد دليل سياته دليل توتشي بيد عنيه من ظلمت شعبوها دليل توتشي تشبونيا من دار ابو بافيراني ايما اجرحاتو في قبال ساسان دفرميتن هر يشي شانازي Mile God of Saqad, بابا خوض مح قنف قنف حتا ایسا کرت ним بالحظ، بتلاح اغضار ح타 اصپاته ب lodgeونه. كاوة کردن یا اصپده النهار چهان اعبه ک siege對對 چهان اعبه زائمون مظلومه م دوره ممچنون جارت در lugمان ما زیاد First اوه بابا زیاد نينی اسبات بشر apparatus من دووجه که اعجر برطفیطحیو معمر اجوسم خداعندما ها اوه اصپده که لاие اگر یم فرستیا اگر بابا آجر نشانه اونبفنا نشانه, سرکوت نشانه اما خود و را اروا بی انا اصلا سار expands نشانه او قسطه yah امرقصه خوف تک در طورد دليلی خود ده نو ب simulations و تو نوغ Petersmaya کوش طورد چی طورد اصابنی در آن Energie ام را قل صاند اربعه تک گولده باما شوجود عظانیه فاشان دوا تخیل داره چی داره در Hurman غطات صرف امه امر امرو زوج ان فه ما انده باں نگوالتاym علمه في漏 در اينه في <تصفيق> منوى انا استاذ اول هند ملاتيان واو الى كاتب پیغمبر صلى الله عليه وسلم او ميكوت صلى الله عليه وسلم من دعا ان الله عليه وسلم باخير بيبراهيم صلى الله عليه وسلم ذره عليه الصلاه والسلام نبو بيدست ناكرد بكيد ايشتاج وادلم والله او الى الله عليه وسلم نكر باميه او اسلامه او اسلامه ايڅه توڅي ده لې توڅي ده لې امام علي رحمت الله عليه بيد فرمي اوله زماني پیغمبري عليه صلوات الله و سلام دين تو تازه دين پیغمبر عليه صلوات د فرمي حج ساکو خير خزنج ايوه ته دا هي يوم لي اقدار کي دته هرڅ خراته هي يوم لي اقدار کي بتاککبیککبککولې در بخم کواته تو ادب ليله پیغمبر علی صلوات و او نکدې بم دکم لدحه لدرناڅ سوز زارش باش مانک د خوب من پریز یع اوته معنا او پیغمبر علی صلوات زاهل و نه و اتو زانی تو بالله خوب من پریز خدا رحمه پهبکا خو پنام من با یانی اوته پیغمبر علی صلوات زانیتی بس خیانتک دې تبلیغ یمینه کډه والعیاذ بالله والعیاذ بالله خوب من باريزي. هذا معناه في الأولى الزمانة في البيتغنبر عليه الصلاة والسلام نكره في إستاج نبي بكري إستاج نبي بكري حتى قيامت جنائي بكري لقد كنت أخذت في الدين وقريتا متمرسك في في البيتغنبر عليه الصلاة والسلام ما هي؟ حتى كي يعني حتى كي حتى كي حتى كي يعني لماذا نقرأ باب آخر أرهي ليديتن آخر في العون تازنن باس كردن ذل ما أريكم إلا ما أرا و ما أهديكم إلا سبيل الرشاد دا يقول بس غير من هواء يمر راسه غير من فكره يقول هو شفتها إي فاكودبي اور هاف ا فكره كودبي دا نهار على واتساب تايل مقصدك ام توش قصدك أيش قصدك أختك تجي ليا بلجي شويه كر هذا دا ربده حرقان ولو أي ولا الأفكار دا بيخدماتي الدين بكان دبي خدمت ما بکن وکم دبي سپاس مکن مې او خلک هو شاده کنا من د او خلک لا سدین او خلک به اخلاق بی او خلک ګن ضل او خلک د زوینه کاتن او خلک او په هر کل شو ګورکان مان خل تو شي هم در نه کاتن تو شي ګندلین او بیتن من, من, من دو دو دا چې من دای چې دوه منافقو دور لري دا د انشن تقرير راپور د نسم کورو باه د وکړه دخل دینې دشمن لګر د کاټونو د اتوزګفتي عت شوزګفتي جمع انګل باندې د راپور نو شه راپور نو سین او اې اسا کومه میشتي تا ځینی دکا وزاین سم ګوټه تا له شو درې همدا بهرټ شي پی دادکا و او انشاءکا ځوان تر بس حيبه کړه بس بس بس عب. حتى كي بس بس توبى بك وعذبنا رول خوابك بخوادامري والله دمرني والله دمرني والله خلق بتر شي نجبك انا ماشي وزاني هكا تشي لغلا ما تخوا او حب تخوان انا امس قلت اجي امانه امان امان انا في الشبكه متر شيء دست البناعه شو بكري دست كل اوكي راسك سلامه بكيف راسك هيك ما مك باغيرت مع الاصل من من قليله كبرانا كم الاوقاف قليله ما مساكن بكم من غريب من او ګوست ملاتو کوم میگوتا نو روز سحالونه نه ده و سیپکم په حزب اسلامي بقايده بر رئيس من سیپکم من غريبم نه حقيقه بل نه کوم من فريدم من من غريبم بس لاقيامت يكتري دبيني نو برانبري يكتره رامان علاوه کابه زانه چې د ذاته خلعت مهه باوري شم هيا عقيده شمو با خلق قیامت هما په پښتون مل غریبم ا غریب نه مل غریبم دل مه وسدين چې نوې نه تخوا له پښ پیغمبر علي دين نه و چې دين چی خو مسلمانې کذب دي مې دي نه بي ناوذ بالله دا پیغمبر راته نه کړ دي بابا بس دا پیغمبر علي سلام نه هاي فرموه دا م غریبم ونه او بابا خو ان چی دا نه بي نه من بدران ته حذکام حذناكاً دستان وعلايا دستان وعلايا من هتا برقرينكو يبكر برقرينكو كنمتاني لا يكلف الله نفساً إلا وسعها اللهم اغفر للمؤمنين والممنات والمسلمين والسلمات الأحياء منهم والأموال اللهم أعز الإسلام والإسلمين وأذل الشرك والمشركين وذمن إلى هدى والطغاة والبغاة وسائر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم عوداً بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقلنا عذاب النار اللهم نسألوا الجاهدين في مشارك الأرض ومغارب على أدائك وعدائنا رب العالمين الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا اللهم اغفر لنا ورحمنا وأنت خير ورحمين اللهم آتين في سنة تقوى وزكية أنت من زكاها أنت وليها ومولاها خسما بالله العظيم خيانة ما قالناك دون خيانة اشتعنا قالناك خيانة اشتعنا قالناك چې له قران او سنتي پیغمبر <تسجار> بي عليه و سلام خو به لمن ذکر دم په لي بزنم خو غوړه شارزا کړم له به را دګینم خصمان بالله خو څومره خوشا مو تاسو هم اوه کې راپي شو جاسوس او خرابیشو دجوي شو خو غوړه هدايتي بدات حزم نه ايو کوه او ما به تصرق راسته کان خيانه ما لو دینا وعد بي تم خيانه دا صدري شوم کوته اگر ملكم لهم تدابنينو ليه بكنا والذي استكام بخواجل يناهينم بفضل إخوائي قولة بتوفيقي رب العالمين بهدايات إخوائي قولة وبشتواني إخوائي قولة سبحانه وتعالى واسل للهما وسل المبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين